119. فيهما فاكهة ونخل ورمان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان كونصورات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقم مثن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. متكئين على رفرف خضر وعبطري حسان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام 114. الرحمن الرحيم 115. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاطعة رافعة إذا وجدت الأرض رجاء وبدت الجبال بسأ فكانت هبا أم بسأ وكنتم أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصح 112. وأصحاب الميمنة مَا وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة 114. والسابقون السابقون 115. أولئك المقربون في جنات النعيم من الأولين وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى صُرُرِ مَوْبُونَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ